ما لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من, ال... إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب امه قائمة يتلون آيات الله آناء الليل أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالنسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منجلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يُنَزِّلُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا مُشْفَارًا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُبْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ